Ya du'ata Allah hai حبنا أضحى أمانا بالذي حرم الدليل حبنا أضحى أمانا Terima kasih. إنما التزمت فالتزم بالنور هديا إنما في الناس كنت فاسقوا المرء يَهْدِي كُلَّ مَنْ ضَلَّ السَّبِيلَ عِبْنَا أَرْحَا أَمَنَنَ بِالَّذِي حُرِمَ دَلِيلًا عِبْنَا أَرْجَلَ وَإِن لِلَّذِي أَمْسَى al wow. في النور هدى إنما في الناس كن فاسقوا المأوى. Adi.